أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستاذئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هدؤا وضرتكم الحياة القديا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العديد الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيد الحكيم مَا خَلَقُنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلِهِمْ مُّسَمَّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِبُونَ فل آو تمبا تت مند فل آرو تمبا أروني ماذا خلقوه من الأرض أم لو جلكم في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أَمْ لَهُمْ شِلْكُمْ فِي السَّمَاوَاتِ إِتُونِي بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ عَذَا أَوْ أَثَارَةٍ أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناد كانوا لهم باد وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ عَذَا سِحْرٌ أَمْ يَكُولُونَ افْتَرَى؟ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هو أعلم بما تذيبون فيه كفى به شيدا كفى به شيدا بيني وبينكم وهو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 قل أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ أَنَّهُ وَشَهِدَ شَاعِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مُوسَىٰ فَآمَنَ اِن لَّمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَكُونُونَ عَادٍ وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوض عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحذنون أولئك أصحاب الجنة خالدين بيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملت أمه كرها ووضعت كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا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 واصلح لي في ذريتي إني ثبت إليك وإني من المسلمين والذي قال لوالديه اذن لكما اتاذا لي انفرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمين إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول ذي أمم قد غلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا غاسرين وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوهُ وَلِنُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْنَمُونَ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَبَرُوا عَلَى النَّارِ أَذَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ أنهبتم ضيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تبزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق بما كنتم تستكفرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون وانكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبده إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأذكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعذنا إن كنت من الصادقين وَلَا إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُمِرْتُ بِكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنْ يَرَاكُمْ قَوْمًا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْفِلَ عَوْدِيَتِهِمْ قَالُوهُ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُنْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اَسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ يا عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم ذي ما إن مكناكم ذي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 فَمَا أَغْنَى عَلُهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْجِدَتُهُمْ مِنْ سَيْءٍ إِذْ كانوا, كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ ما كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرُدِعُونَ ولولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلها بل ضلوا عنهم وذلك إذهم وما كانوا يفترون فإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا فَلَمَّا قُضْيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْدِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْدِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُفَدِّقًا مصدقاً لما بين يديه يهديه إلى الحق يهديه إلى الحق وإلى طريق مستقيم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 وَمَا لِذِي عبادة يَا الله فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ هَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُورِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي مَلَكٍ مُبِينٍ بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير وَيَوْمَ يُعْرَبُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَفْقَ قَالُوا بَلَا وَرَبِّنَا قَالَ فَدُوكُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ كما من لاس اتنا بلا ہوں بہل کو اللہ دین کبو علم سبیراہی ابو اللہ احمال وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ بِنْ جفّر عنهم سيئاتهم وأطلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كَذَالِكَ يَجْرِي بِاللَّهِ لِلنَّاسِ أَمْثَالُهُمْ فَإِذَا لَقِيَ كُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَظَبَرَ الرِّقَابَ حَتَّى إِذَا أَخْنَقْتُمُوهُمْ فَجُثُوا فإِنَّ مَن نَّمَ بَعْدُ وَإِن مَّا فِدا حتى طَبَعَ الحرب أودا وهذا ولو يشاء الله لانتصر منهم ولا كل يبلوا ببعض وَالَّذِينَ كُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَيْنُّ يُبِلَّ أَعْمَالَهُمْ سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا ايها الذين امنوا ان تنفوا الله ينفكم ويذبد اقدامكم والذين كفروا فتحصل لهم واضل داریل ببؤ ابل یسی لو می بھائی بان آ تو لین دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم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 وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالْنَّارُ مَتْوَىً لَهُمْ وَكَأَجٍّ مِّنْ قَرْيَةٍ إِيَا أَشَدْتُ كُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ افا منك انا على بجنتي الربيك من بجناله كما من بجناله بجن و عملي واتبعوا أهواءهم واتبعوا أهواءهم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 ومغفرة من ربهم كمن هو خالد زي النار وسقوه ماءً حميما وسقوه ماء فقطع أمعاءهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوه من عندك قالوا للذين أوتوا العلم قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةَ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 واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومتواكم ويقول الذين آمنوا لولا نرزلت سورة فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وَرَأَيْتَ الَّذِينَ فِي مرض ينبرون إليك ينبرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم فإذا عدم الأمر فلو فدقوا الله لكان خيراً لهم فهل عشيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا إِنَّ الَّذِينَ اُتَدْتُوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ مُنُودًا الشيطان سولَ لَهُمْ وَعَمْلَى لَهُمْ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا ربوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله ولاون شاع اول عريناكم هل عرضتهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم وَلا نَبل كم حان على المجدينين منِكم وَصابين حان على المجدين منِنكم وَصابدين ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدا لا ينبذ الله لن يضر الله شيئاً وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا مَاتُوا وَهُمْ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 إِنْ يَسْأَلْكُمُوا فَيُحْذِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَبْضَانَكُمْ هَا أَنْتُمْ هَا أُولَئِ تُدْعَوْنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَلِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ هَا أَنتُمُ هَا أُولَئِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ہاں انتم نہم تدعون سبھیلا في سبيل آؤلہ یہ انتم داؤں تدعون جی في سبيل ل ها انتم تدعون تدعون في سبيل الله وإنما يبخل عن نفسه والله الغمج وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم يَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَقُولُوا أَمْ فَالْكُم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا فَتَحْنَا عَلَيْكَ فَتْحًا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 هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ولله جنود وكان الله عليماً حكيماً ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوء عليهم الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعب لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعون كإنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكتب إنما على نفسه ومن أوفى بما عليه الله فسنؤتيه من عظيم ما سايكون لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلونا شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم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 بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا ودين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا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 وكان الله أفوراً رحيماً سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مخانم إذam طلقتم إلى ما ظالم لتاخذوها ترون نتبعكم يريدون, يريدون أن يبطلوا كلام الله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 كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولئي بأس شديد تقاتلونهم تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا و انگ کما تول تم کبرو ادب ادابن علیم و ان تول لوکما تول تم کبرو ليس عنى الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريب حرج ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريب حرج ومن يضع الله ورسوله ندخله جنات ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى نعذبه عذابا أليما يا الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وأتابهم فتحا قريبا ومغالم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغالم كثيرة تأخذونها فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا واخرا لم تقدروا عليها قد احاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لوله الاكبر ثُمَّ لا يجبون وليًّا ولا نصيرًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطل مكة ببطل مكة من بعد أن أغفركم عليهم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 يُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءَ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا بِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ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 لا صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلون المسجد الحرام لا المسجد الحرام ان شاء الله آمين آمين محلقين رؤون ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دول فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه اشتاء وعلى الكفار رحما بينهم رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً شيماهم في وجوههم من أثر ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستغلظ فاستوى على شوقه يعجب الزراع يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما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 دين امنا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجاولوا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 إِنَّ الَّذِينَ يَغُبُّونَ أَخْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ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 والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوه فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَهِ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ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 إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوه إن الله يحب المقسطين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 وَلَا تَلْمِذُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَدُوا بِالْأَلْقَابِ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إتم إن بعض الظن إتم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيُّحدُّ أحدُكم أن يأكلَ لحمَ أخيهِ ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله هو التواب يا ايها الناس اننا خلقناكم من ذكر و انثى وجعلناكم شعوبا وقبائل إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّم تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ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 انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا فقم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ بالله هو يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين ان الله يعلم غيب السماء والارض وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بسم الله الرحمن الرحيم قَاف وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ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 أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فرج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا, وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرا تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به فأنبتنا به جنات وحب الحصيد وأنه لباسقات لها ضلع نظيد رزقا للعباد فزقاً للعباد وأحيينا به بلدةً ميتاً كذلك الغروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الوش وثمود وعاد وفرعول وإخوان لوض وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أَفَعَيِّيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ وَلَقَدْ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْلِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٍ مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَبَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ولفغ في الصور ذلك يوم الوعيد وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وقال قرينه هذا ما لدي القيا في جهنم كل كفار عنيد منع للخير مناء للخير معتد مريب <تصفيق> الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد على طريقه ربنا ما اطويته ولكن كان في بلاء لين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 يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ الْعَذَابُ أَمْ مَزِيدُ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ لكل أواب حفيظ من غشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام وذلك يوم الهلود لهم ما يشاؤه نبيا ولدينا مزيد وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قُرُونٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقْبُو فِي ان في ذلك لذكر لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السموات والارض وما بينهما في 6 ايام وما مسنا من لغوب اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فَمِنَ اللَّيْلِ فَصَلِّ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَاتَّقِهِ إِنَّ التَّوْبَةَ هِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يَغْفِرُهَا اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاجْتَمِعْ يَوْمَئِذٍ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 والداريات دروًا فالحاملات وطرًا فالجاريات يسرًا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع وَالسَّمَاءِ إِذَا تَلَاقَتْ وَإِذَا الْعِتَاقُ إِنَّكُمْ لَذِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ نُفَكُّ عَنْهُ مَنْ عُذِّقَ أُتْرِ الْخَرَّاقُونَ الَّذِينَ هم فِي غَمْرَةٍ يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوكوا فترتكم هذا الذي إن المتقين في جنات وعيون آخبين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسعار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للمهوم وفي أنفسكم أفلا تبصعون وفي السماء رزقكم وما توعدون فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ هَلْ أَتَاكَ حَبِيْفُ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينَ فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وَبشَّروه بغل م عَ فكبة مأتهُ في صروةٍ بفَكة وَجه وقالت عجوز حقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم